زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبى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 إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران رب وآل نذرت لك ما في بطني محررا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيئَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتٌ حَسَنٌ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 هَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طيبة إِنَّكَ سَمِيعُ